وليس عليكم جناح في ما اخطؤتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم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 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذابت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم نرضنا وعدنا الله ورسوله إلا غرورا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 وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطروها وكان الله على كل شيء قديراً يا a النبي قل biokulli az كنتم inkun, tunne, الدنيا وزينتها فتعالين dunja, a سراحا جميلا.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 بِفاحِشَة مُبَينَةِ يُبعف لَن عَذاَامُ ضَعْفَين يُبعفْ لَ العذَابُ ضِعفَينِ وَكَانَ ذَالِكَ على اللهَّه يَسير وَمَ يَقُنُتْ مِن كُنَّ لَِّهِ وََسُولِهِ صَالِحًا نؤتها أجرها مرتين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 Innál musulmánok, musulmánok, műemlők, műemlők, a hallgatók, a hallgatók, a szándékok, a szándékok, a szabályok, a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 وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يكون لَهُمُ مِنْ أَمْرِهِمْ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 إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحجي منكم والله لا يستحجي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن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 هم تبدو شيئا أو تخفون فإن الله كان بكل شيء علما لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا وَلَا ولا أبناء وَلَا ولا أبناء az abná'i akhautihenn ولا nisá'ihenn ولا nisá'ihenn ولا ma malkat aymánuhun واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته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 NAMASja szerv報ání бескűzés bleományz tego szed! 差 Mentusan elmatulja ne야 jadgarne aljamvas Pleaseweisek az Kok conexos és azértetek a f يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله szépen! Zene, itt mindengetrowak, gyakthonban az minden metsz organizationalt, és nünk tudni, hogy a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 Inna arrabna el-amánata ala samawát, valároz valjibál fabayna en yyihmélnáha wáášfakná minhá fabayna en yyihmélnáha wáášfakná minhá wáحمláha l Allahu ka-n falu الله jehula, liyudhib Allahu al-munafiqin الله wal-mushrikin wal الله wiyatub